من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل أصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذي لا أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نقن ولا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةَ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله ورسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى عليه حقا ولا لرَنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبِينَ لَهُمُ الَّذِينَ تَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ No shame. ولا أجبروا الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتواضعون لُود وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رجل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَقْتِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا أقل بهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لا فرحیم <تصفيق> <تصفيق> اولم يروا الى ما فَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله آيات الله بينات ومن صورة النسلة العين القارئ الشيخ طه النومانين